فخلف ميعادهم خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأذن يأخذون عرض هذا الأذن ويقولون سيغفر لنا وإي يأتيهم عرض مثله يأخذو ألم يؤخذ عليهم مثال الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةِ إِنَّا لَا نُطِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقَنَّ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّ